يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خَيْرًا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ والذين آمنوا ولم يهاجوا مَا مالكم ما من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استصروا في الدين فعليكم النصر إِلَّا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم